إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَقَفَ الطِّفْلُ وَحْدَهُ وَاللَّيَالِي وَالصَّعْسُ مِنْ حَوْلِي وَجُنُوبٍ وَقَفَ الطِّفْلُ وَالْحِجَارَةُ أَكْوَامٌ وَيْنَ ابو عزمتهم لا يرا عن يمينه من معين لا يرا عن شماله من يذو كل ساح سعيا لها خلاء كل درب يشق مسدود صاص من حوله والجنون وقف الطفل الحجه رتبك واقام وينام معسره نسو وقف الطفل عند بابك يا قدس ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وطيوف بين عينيه حومت وغلوف والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعوف والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت ناجر كل كلهم يدعي لك النسب الأوفاء وأنت الحر الأبي الشديد أنت يا طفل وحدك اليوم في السواف فأين الأنسام أين العهود أين wijuju wasas min hulii wijuju i mykama ciel od Svrta koručujem Allah, Allah Od srta koručujem Ko šehadet u životu Punim srcem za želim Allahī rasūlām mī zanī kaẓẓalīn Allāh Allāh mī zanī kaẓẓalīn dragoc što pogine tvoje želja od Allaha da Ja se inestajen sam osvetlost od Allaha. Vias notraye vostajen It's time to seek forgiveness and I hiljadu godina, rahat luka, malo je, Dal u sreći ilu tuzi, ovaj život proći će. I hiljadu godina, rahat luka, malo je, Dal u sreći ilu tuzi, Ovaj život proći će, ja kerim, ja Allah, samo tebe molim ja. Zači moja duša žudi u džennetu tvom ima, ja kerim, ja Allah, samo tebe molim ja. Zaći moja duša žudi u jannetu tvom ima Ovaj život kratak je mladost prođe nestaje kao list kad uvene poslje boje zelene Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao lis kad uvene, poslje boje zelene. Ja kerim, ja Allah samo tebe molim ja. Dači moja duša judi. U Jannatu tu miman ya ja kerim ya ja Allah sam tebe molim ja za ci moja dusha judi u Jannatu tu miman ako pitaš za mene, Ja sam tugusa kriao i sve ove godine ja sam Raba molio Ako pitaš za mene ja sam tugusa kriao i sve ove godine ja sam Raba molio Ya Kerim, ya Allah, samo tebe molim, ya. Začin moja duša žudi u jennetu tvom imam. Ya Vedud, ya Rahman, ya Kerim, ya Učini da đennet bude Naša zadnja stanica učini da đennet bude Naša zadnja stanica A mija Allah Mobe jeom fi je karajati je shakati هل تراني سوف الانقى بعضا قبل المماتي أقبلوا, اقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي منذ ان فارقتموني ساؤذت لو حياتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاني يذكرني بذكرياتي يسمع شكاتي هل تراني سوف هل قابعهم قبل الرمات اقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي اقبلوا لا تتركوني ويا بناتي منذ ان فارقتكموني لن تعود تحلو حياتي بحر في ذكاياتي يسمع النجم شكاتي ساهر في الليل وحادي أبتم الشكوى وأبدي كلما أطرقت سالة دمعتي من فوق خدي بين جدران حدودي والماس دون حادي كل اماني نسوني ونسى حبي وودي رمى عزمي لست اقوى اين ليلى نسرا يوم كان صبا تشتني لعبا وحلوى هل نسيت عطفا ما تلعبين نشوى أين أحمد أين سابي أقبله فلا عمر يكون يا ليل هل سعد عودي خلصني من كل وحدي ما عدت ااني يومى نن من وجودي ديني تفك فيها اجمعا يا هل تراني سوف أباطى كي أراهم من جديد كي أراهم من جديد مبهر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات أقبلوا لا تترقوني يا بني ويا بناتي أقبلوا لا تترقوني يا بني حياتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم وشكاتي يشهد الدمع بني طارق في بحر عني فارحموا قلبه ما غاب عني أقطع دهر حيدا بالأمان والتمني هدني طول السهد والأساء يكوي فرهاد كلما ثارت شجوني صحت يا رب العبادي يا إلهي جد بعفو وجعل القرآن ساد كن لأولادي معينا واهدهم تربى الرشادي يا إلهي جد بعفو وجعل القرآن ساد كن لأولادي معينا واهدهم قمراشادي كن لي عولاتي وعينا اهدي رشادي كن لي يداجير الملم للسؤال عن المهم هل اجبتم الرسول يوم تجثو كل امه تجثو كل ام للسؤال عن المهم تِجِنَّا سَوْفَ دَايَة تِجِنَّا سَوْفَ وَعَظِيمُ الْقَوْمِ عَبْدًا وعظيم الْقَوْمِ عَبْدًا هَلْ ظَنَنْتُمْ فِيهَا خُلْدًا فِيهَا وَفَقًا لَا يَزُولُ يَوْمًا مَاضٍ يَوْمًا لَا يَنفَعُ نال القبول يوم يخشى الناس نار ودخان ودهار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يومها ماذا نقوم يومها ماذا نقوم يوم رايتنا تنام حي على الجهاد حي على يوم صاحبها, يوم صاحبها المنادي أين اين هل عقوب يوم نسال عن كرامه نسال عن, كرامة عن ضعيف عن يتاه عن يتاه قومنا فشاهد له قوم يا شهيدا قد انارا ضربنا نورا ونارا للعدي قد غارا يقتفينا الشر رسول تجينا للخلد تسها فهي للشعذ دائما وقربا يوم أقدام تسول يا شيئا قد أنارا تربنا نورا ونارا للأعادي قد أغارا يقتفي نهجا رسول الخلد تسهى فهي للشهدى تجينا شر الرسول تجنان الخلد تسها فهي للشدائم قوا لذة اجر وقربا يوم اقدام تنتظرو ليا شيدا قد انا نهش الرسول في جنان الخلب تسهى فهي للشهداء نقوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تسهول لا تقل لا تقل ما تشتهي إنه حي سعي ما تشتهي ما ما تشتهي لا تقل لا تقل لا تشتهي إنه حي سعيد إنه في كان في الرحمن مسواه الخلود إنه في كان في الرحمن مسواه الخلود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب ذا يدود الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن خياض الدين يوم الروع قد هب ذا لو تراه وهو في الميدان أعثار شديد لو تراه وهو في الميدان أعثار شديد واجتياح للأعداء واقتحام وصوت لد الشديد مت الشديد مت الشديد مت الشديد لا تقل لا تقل ما الشهيه انه حي سعيه انه في كان في الرحمان مسواه الخلود في كان في الرحمان مسواه الخلود قال والهوال في عينيه برق ورعد نحن للإسلام دران نحن للحق جنود قال والأهوال في عينيه برق ورود نحن للإسلام دران نحن للحق جنود نحن للأوطان حسن نحن تصميم عنيد نحن للأوطان حسن نحن تصميم عنيد نرفض الزل ونأذى كل قيد أوضى ونبي قد الشهيد مت الشهيد مت الشهيد لا تقل لا تقل مت الشهيد انه حي سعيد انه في كان في الرحمن مسواه الخلود انه في كان في الرحمن مسواه الخلود والى القمات تجعون أصول وجدود ويضيء الدرب قرآن وتاريخ مجيد وإلى القمة تدعونا أصول وجدود ويضيء الدرب قرآن وتاريخ مجيد لا يفل السيف إلا السيف والعزم الأكيد لا يقل السيف إلا السيف والعظم الأكيد فليعش منع شحرا أو يموت وهو شهيد متى الشهيد متى الشهيد متى الشهيد متى الشهيد لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد إنه في كان في الرحمن مسواه الخلوط إنه في كان في الرحمن مسواه الخلوط إن الشهيد حي سعيد إن الشهيد Hayyun sa'id, inna shahid Hayyun sa'id, inna shahid Hayyun sa'id, inna shahid Hayyun sa'id Kogogogu ta'la muslim Ie kur'an ingi philanga yon Niyya luza u tumuli azan Ya Allah, Ya Allah si bin Ta'ako, Ya Allah La ilaha illallah Muhammadu, Rasulullah Qaim muslim Qur'an ismaka Ya Allah, Ya Allah We are your servants, Ya Allah La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah Uguhukkala ukusu uku Li Allah ziak kagaza Zonke izin Allah Ezi cha'bu lisa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah When Allah starts the day And the night fades away All things blossom in a beautiful way <S singing> Ya Allah, Ya Allah We are your servants Ya Allah no <S singing> La <Allah>. no <S singing> ilaha, ilaha illallah Muhammad Rasulullah Si zoba amma kudu e busweni U basila nila ukwanya lwa Kufanele silandile indlele zaba prophecy sitale sitabule la ilaha illallah ya allah ya allah, ya allah si sebensa ya alma la ilaha illallah, muhammad We are special only if we follow his land The way of Muhammad calling to paradise Ya Allah, Ya Allah We are your servants, Ya Allah La ilaha illa Muhammadur Rasulullah Ya Allah Ya Allah Size bin Zakk Ya Allah Ya Allah Ya Allah We are your servants Ya Allah La ilaha İllallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah, محمد رسول الله لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأره شفع طريناك أمره في ثراق جميك خدي حين ألقاك من دمعي سرورا في محياك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبوثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناكي أمرر في ثراق دميك خدي حين ألقاكي قروي الترب من دمعي سرورا في محياكي فكم أسهرت من ليل لأرق دم الأجفال وكم أغمت من جوف لترويني بتحنال ويقوم مرض لا أنسى دموعا منك وعينا منك سائرة تخاف علي من قطري ويوم وداعنا فجرا وما أقسى من فجري يحار القول في وصف الذي لقيت من وقلت مقالة اللازنتم اتكرا بهم دهري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري سوف أعود يا أمي نقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناكي أمرر في ثراق دميك خذي حين ألقاكي من دمعي سرورا في محياتي برك يا منا عمره إله الكون أوصاني رضاءك سر توذيقه وحوقك وانضغي مواني برك يا منا عمره إله أوصاني يا هوقي سير توفيقي والحبقي ومضيئاني وسجد بدعائك فرجت به قربي واحزاني وإذا دعوت يشاطرني به أحد من البشر فانت النبض في قلبي وأنت النور في بصري وأنت اللحن في شفتي بوجههك ينجلي كدري إليك أعود يا أمي ودن أرتاح من سفري ويبادأ عهدي الثاني ويزام الوصن بالزاني أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري ويبدأ عهدي الثاني ويزمه العصن بالسهري لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي بقل الاشواق وان اشوف عطر هو واضح تماما في ظلمة فيها ابتلاء والنور خاط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والأهل أين حنى والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي يا إخائي والأهل أين والأتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان, سبحان الله وبحمده والخيرات والنور يا من يفتش عنه دين وتبصري يا من يفتش عنه دين وتبصري يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عنه أدين وتبصيري يا من يفتش عن أدين وتبصيري ويبتغي الصدق على يرضى به بدلا ويستغيذ بالله من حيف وتقصيري ليرشف الشهد والنعماء خالصت أن من فيض علم وتحرير وتقرير ويبتغي الصدق وعلى يرضى به بدلا ويستعيد بالله من حيف وتقصير يرشف الشهد والنعم أخالصة من فيض علم تهرير وتقرير هذي مخير قد بدت وجلا حقا يبينوا بتيسير وتنوير هذي معالي مخير قد بدت وجلا حقا يبينوا بتيسير وتنوير من دنيا الوراء بالحسبي لا. كون عالما فالعلم مبيرا عهدتكم أنتم بقى يا يعربي مدوا يدعوني لقالب وداف الطالبي هيا ثوفروا له ما للفتاة من مطلبي يا ربوة أنتم بقى وداف الطالبي أيها فنغفروا له من مطلبي نعم وهل من عمل ساكنك تعليمي صبي لاستسلام لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا على كل شبر من مجاهد لاستسلام لا وفي كل ركن من رباها مكبر ولن مر عبر ترابها لستسلام هل الخلد يذه في الجنان ويخطر زرعنا رغاب والجباب ابيته زرعنا رغاب والجباب ابيته ابيته لتم في الديار وتسهرون لتم بتعزا في الديار وتسهرون على كل شفر من سراها معذب لاستسلام لا بكل طباط الأرض قد بات يدفر وللن نضع عليها دماغ الصيد سالت زكية لاستسلام لا وفيات وزيد العوالي وجعفر سران رباها والجباه أبيت إن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم